أعوذ بسم ا الشيطان الرجيم ل ل ه من ب الله الرحمن الرحيم سبح اسم فسوى ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى قدر أخرج خلق فهدى فجعله غثاء أ ح و ى س ن ق ر ئ ك فلا تنسى الا ما شاء الله إ ن ه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إ ن نفعت الذكر سيذكر من يخشى اللهم جعلنا ويتجنبها ا ل أ ش ق ى الذي يصلى النار الكدرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا